لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ا ل ذ ي ن ي أ ك ل و ن ا ل ر ب ا ا ل ذ ي ي ن أ ك ل و ن الاسلاميه ر ب ي ق و لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ا راتب النابلسي و َ أ َ م ْ ر ُ ه ُ إ س ل َ ع ل م ا ل ا ل ا م ي ه موسوعه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل ه موسوعه ا ل ن ا ب ل ا خوف ع ل ي و م و ل ا س ل ا م ي ن Yeah. you